كيف وإي يظهر عليكم لا يركبوا فيكم إلا وَلَذِمَهُ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَاقُنُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ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 وَإِنَّكَ لَتَسُؤُ اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ هَدْيِهِمْ وَيَفْتَرُونَ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا ائِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ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 والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه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 يا أي ولذين آمنوا لا تتخذوا أبكم وإخوانكم أولياء أين استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَا أُخُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَادُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَدْ وَتِجَارَةٌ تخشون كسابها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم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 يشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا وإن خفتوا مايلت فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم الحكيم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 وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يُغفطُوا، اتخذوا أحبَّ رهم وربانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إله واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يدم من رهول ولو كره الكافر هو الذين أرسل رسوله بالهدا والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن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 وقاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه وعلم أن الله مع المتقين إن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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحذر إن الله معنا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 إن فروا خفافو وثقالو وجاهدوا بأموالكم وآفوسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيخلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعوا لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارئون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهر وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَاتَّلَوْا وَهُمْ فَارِقُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَإِنَّ اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا حِضْرَةَ الْقَسْوَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طواً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن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 إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء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 قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المغروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 كالذين من قبلكم كانوا أشد من قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا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 من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مغرضون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 إن الله علَمُ الغُيوبِ الَّذينَ يَلْمِزونَ المُطَوِّعينَ مِنَ المُؤمِنينَ فِ الصَّدقاتِ وَالَّذينَ لا يَجِدونَ إِلاَّ جُهدهمْ فَيَسخرونَ مِنهم سخَرَ اللهُ مِنهم ولهم عذابٌ أليمٌ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 منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا ما يأبدون ولا تقاتلوا ما يعذو إنكم رضيتوا بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين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 نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرمانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ناتي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم و جاء المعدون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 والله غفور رحيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُونُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ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 وَلَا تَعْتَذِرُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجز ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسدون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 ولا يحلفن إن أعذنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه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 وَعَدْنَا لَيَحْقُّ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَغْفَرَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 وَعْدَ دَاوَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَمْوَاهٌ حَنِيف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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاكْمُلُوا مَا الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ أَنْ يتخلف ورسول الله ولا يرغب بانفسه عن نفسه ذلك بأن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 إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لّيَرَاوَكُم مِّنْ أَفْضَلِكُمْ ثُمَّ صَرَفُوا ۖ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ